أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتل القرآن فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المُثَرِّين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك غافل عما تعملون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 فَمِنْهُمْ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمه ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين